وهذا هو الدرس الأخير من القاعدة الثالثة وغدا إن شاء الله سنبدأ في القاعدة الرابعة هذا الدرس الواحد والخمسون أو الواحد والأربعون الواحد والخمسون الواحد والخمسون طيب في الدرس الماضي كنا تكلمنا على انواع الوضوء الخمس عند الأحناف الوضوء الذي هو فرض الوضوء الذي هو واجب الوضوء الذي هو مندوب ولوصور كثيرة الوضوء الذي هو حرام الوضوء الذي هو مكروه هذه أنواع الوضوء الخمس عند الأحناف واليوم نتكلم على مسك الختام لهذه القاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير وتجلب التيسير بما أن القاعدة تصف لنا المشاق فلابد أن نقسم المشاق إلى ما قسمه العلماء حيث جعل المشاق, قسمين جعل المشاق قسمين من حيث انفكاكها عن العبادة غالبا ومن حيث عدم انفكاكها عن العبادة طارة أو طورة فالمشاق من حيث هي قسمان قسم تنفك عن العبادة غالبا وقسم لا تنفك عن العبادة غالبا والقسم الثاني قسمه العلماء أو جعله مراتب ثلاث فلنبدأ أولا بالمشقة التي لا تنفك عنها العبادات هذا في الغالب في الأصل الغالب أن العبادات لا تنفك عنها عن المشاق كمشقة البرد ولسيما في فصلنا في الوضوء في الاغتسال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط, الرباط, الرباط فقال اسباغ الوضوء على المكاره معنى انه يتقن الوضوء ويتم الوضوء ويحسن الوضوء ويكمل الوضوء في وقت البرد القارس والشديد هذا هو إسباغ الوضوء لا كما يفهم البعض إسباغ الوضوء يكون على وضوء ويتوضع كما هم المغاربة يقولون سنسبغ الوضوء. الوضوء معنى هو مسبق على وضوء هذا غير صحيح إسباغ الوضوء هو الإكمال والإتقان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ما معنى أسبغ الوضوء؟ أكمل أتمم أتقن. اتم الوضوع. اتم الوضوء اتم وهذا لا يتم غالبا في وقت البرد فالواحد حتى انه لا يجعل الماء يصل الى الى ماذا الى المرفقين الى المرفقين هذا اذا قلنا بان الى تفيد الغايه معنى ان المرفق سيكون داخله وزياده حتى اشرف في العضد إذا قلنا بان الى تفيد الغايه على خلاف العلماء وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل فإذا الإسباغ معناه الإتمام والإتقان والحديث رواه من حبان ورواه قبله من خزيمة يعني في صحيحيهما في صحيحيهما أن يتقن الوضوء وأن يتقن الغسل متى في وقت البرد إذن هنا مشقة أو ليست هناك مشقة هناك مشقة إذن هذه العبادة عبادة الوضوء تنفك عن المشق أو لا تنفك عنها هذه لا تنفك عنها غالبا كذلك الاغتسال المشكة لا تنفك عن الاغتسال غالبا المشكة لا تنفك عن الاغتسال غالبا كذلك في الصيام ولا سي في فصل الصيف في فصل الصيف في شدة الحر وفي طول النهار وفي طول النهار هل تحصل المشقة أم لا تحصل طبعا تحصل بدليل أن الله عز وجل والصيام تحصل معه المشقة سواء كان في فصل الصيف أو في غيره بدليل أن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فكلمة يطيقونه توحي إلى أن هناك مشقة في هذه العبادة فكيف لو كان الصيام صادف الصيف صادف طول النهار طول النهار إذن تحصل المشقة نعم تحصل المشقة تحصل المشقة ولذلك إذا كانت المشقة الشديدة حتى زعم بعض المالكية أنه قال إذا كان المكلف لا يستطيع الصيام إلا بشرب قليل من الماء إلا بشرب قليل من الماء قالوا يمكن أن يشرب قليلا من الماء يمكن أن يشرب قليلا من الماء وهذا قول ضعيف تفسحوا في المجالس وهذا قول ضعيف لأنهم قالوا فاتقوا الله من باب فاتقوا الله ما استطعتم ومن باب ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فقالوا إذن إذا حصلت المشاقة نظر ماذا قالت الملكية إذا حصلت المشقة للمكلف في الصيام ولا يستطيع أن يتم اليوم حصلت له المشقة قالوا إذا كان في كل أيامه عندما يصوم تحصل له المشقة قالوا لا بأس أن يشرب قليلاً من الماء لا بأس أن يشرب قليلاً من الماء من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن باب قوله تعالى باب قوله إنصلا الله ما أمرتكم به؟ فأعتم منه مستطر كما في الصحيح إذن فالصحيح يقال على أن مثل هذه العبادات لا تنفك عنها المشقة غالبا فإذا كان لا تنفك عنها المشقة غالبا فلا نقول على أن المشقة تبيح له الفطر وتبيح له وكل المشاق كل العبادات فيها مشاق إذن معنى أنه لا يصوم هذا ولا يتوضى ولا يغتسل, هذا ولا يغتسل ولذلك قالوا أيضا مشقة الصفر مشقة الصفر ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفر قطعة من العذاب قطعة من العذاب فإذا كان الصفر قطعة من العذاب فمعنى أنه لا يحج الإنسان مع أن الحج لن في كاكله عن عن مسألة الصفر اذن معناه انه يترك فريضه الحج من باب ماذا من باب المشاق من باب المشاق ونقع في محذور ونقع في ماذا في مصيبه أفضع أفضع حتى إن المالكيه لا يرون الصرف فوق الارجوحه لا يرون الصرف فوق الارجوحه فالاذن لا تجوز الصرفه الطايره من باب او لا احر عندهم فمعنى ان المالكيه المتشددين والمتزمتين على الفقه لا حج عليهم لأنه لا يرون صحة الصلاة على الأرجوحة بينما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وركع ركع على المنبر والما أراد أن يجد يعني بما أنه لم يتسع على المنبر نزل إلى ماذا؟ نزل إلى الأرض ولما فرغ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في صحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني, خذوا عني مناسككم وإذن ما دام كذلك وفي صاحب بخاري آثار كثيرة وحاديث كثيرة أنه ممكن أن يصلي الإنسان فوق القنطرة ويمكن أن يصلي على شيء مرتفع وقد صلّى الصحابة على الدواب نوافل وأيضا في وقت الضرورة الفريض على الداب تبتقوا الله ما استطعتم لكن ما المالكية قالوا الصلاة على فوق الأرجح لا تجوز فقال العلماء إذن معنى أنهم لا يحجون لأن الحج لا بد فيه من صفر لا بد فيه من صفر ولا انفكاك عنه أبدا ولا انفكاك للحج مفهوم هذا كذلك الحج فيه مشقة فيه مشقة المبيت بمينان المبيت بمزدرفة رمي الجمار الوقوب بعرفة والحار والمشقة والتعب والحالق إلى غير ذلك واكتظار الناس هذا فيه مشقة لكن هذه المشقة تنفك عن العبادات أم لا تنفك عنها لا تنفك عنها غالبا خذوا مثلا الفريضة التي تركها الناس في زماننا فريضة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الجهاد اتي من ماذا من الجهد الجهد والمشقه آتي من الجهد والمشقه فاذا لا بد فيها من ماذا من مشقه ألم, الم ماذا الم الضرب والم الجلاد والم السيوف والم السيوف بالالم ومشقه ترى اخوانك يقتلون امام امام عينيك امام عينيك والم أيضا الجروح إذن كل هذا من المشقة, ولا من المشقة. بل ألم الحدود إقامة الحدود أن يقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذه مشقة عظيمة كون يجتمعون حتى إن الفقاء قالوا يوم الجمعة بعد صلاة العصر يجتمع الناس ويحضرون ماذا؟ يحضرون وقت الجلدي أو وقت ماذا؟ الحد وقت الحد إذن هذا فيه ألم ومشق عظيمة كذلك المحصن يجلد مئة جلدة والناس حاضرون ينظرون ثم أيضا آنذاك يرجم حتى الموت كذلك القاضف للمحصنات يجلد ثمانين جلدة كذلك الشارب يجلد أربعين جلدة أو على حسب اجتهاد الإمام أربعين جلدة كذلك ايضا المحصن المحاربين كذلك المحاربون كما قال الله عز وجل الذين يسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم المهم الشاهد عندنا في هذه كلها ألم الحدود ألم الحدود ويكفي أن يهوديا لما زنى بمرأة ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيها الحجر وهي تصيح وتمكي ألم الحدود ويكفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم برجم ماعز بعد قصة طويلة لما أقيم على فر من ماذا من حرارة الحجارة ويكفي أيضا المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم والذي جلد وإلى غريدة أنثلة كثيرة الحمد لله. فإذن هذه يدكم الله وصحبكم. إذن معنى أن هذه العبادة تنفك عنها المشاق أم لا تنفك عنها؟ لا تنفك عنها المشاقة أبدا. إذن المشقة، لاحظوا. المشاقة في هذه العبادات وفي غيرها من العبادات. طلب العلم فيه مشاقة. فيه مشاقة نعم. يصهر الليالي. حفظ القرآن فيه مشاقة. ولذلك الصيام والقرآن يشفعان لأصحابهما يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب ويقول القرآن يا رب منعته النوم يا رب منعته النوم هذا الذي يقرأ ويجتهد ويقوم الليل ويقرأ منعته ولذلك يشفع يشفع لصاحبه ويشفع لمن أحسن إليه ويشفع لأهله فإذن فيه مشقة طلب العلم أيضا فيه ماذا؟ فيه مشقة ولذلك يشعر صاحبه ويشعر ماذا؟ لأهله لأهله كذلك ماذا؟ ماذا آخر؟ الصدق فيها مشقة يخرجها الإنسان من جيبه حتى تمر تحت سبعين لحاملها الشيطان ولكن يدفعها لله عز وجل بسم الله لا لك بسم الله لا منك لله عز وجل عند أموال كثيرة يعدها ويحس ويحسبها ثم يقول هذا في سبيل الله هذا في سبيل الله يرى الأرامل والأيتام والمجاهدين يراهم محتاجين فيعطيهم الأموال في سبيل الله هذه الأموال التي يخرجها هذه الأموال فإذا كان الإنسان كثير من الناس يقول نريد الجهاد ونريد أن نفعل ونريد أن نضحي بأنفسنا بينما هو بخير لا يمكن أن يطلق درهمة واحدة فلذلك قال العلماء لا يمكن أن يجود الإنسان بنفسه ونفسه إذا لم يجد بماله إذا لم يجد بماله وقد حكيت لكم قصة حاتم الطائي تذكرونها نعم. حاتم الطائي عندما جاء جاءه رجل يبحث عنه ليقتله لماذا؟ سبحان الله حسدا لكون حاتم الطائي مشطهر مش مش اشطهر عند الناس بالكرم فأصبح بالغلبة عندما يقال حاتم ويقول كريم كحاتم الطائي كحاتم الطائي فجاء ليقتله الرجل كان كريما لكن لم يشطهر كاشتيار حاتم فجاء إلى بلد حاتم ليقتله فإذا به يصادف أن يسأل حاتما قال له هل تعرف حاتما؟ قال نعم لماذا؟ وظن حاتم أنه يريد نوالاً يريد عطاءاً يريد رفداً فقال أريد أن أقتله قال لماذا؟ قال لأنه اشطهر بينما أنا أعطي أكثر مما يعطي ولكنني لم أشطهر كاشتيار حاتم فقال له تريد أن تقتله قال نعم. قال غدا ستجده في هذا البيت البيت اعده اول الضيافه فلما في, في الوقت الذي حدد له والزمان الذي حدد له والمكان الذي له وجده ملثما فقال له لا اقتل من لا ارا وجهه لا اقتل من لا فقال ارفع القناع عن وجهك فلما رفع القناع اذا بي الرجل الذي لقيته امبارحه فقال ألم ألقاك البارحة؟ قال نعم أنا من لقيت البارحة قال أنت من لقيت البارحة؟ قال نعم أنا من لقيت البارحة قال كيف? أنت حاتن؟ قال نعم قال سبحان الله من جاد بماله جاد بنفسه من جاد بماله جاد بنفسه من خاطر بماله خاطر بعظيمته كما قال عمرو العاصر عظيمته هي نفسه نفسه ولذلك الله عز وجل يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمينكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم الآيات ويقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين فيه ثم أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك هذه الآية أصبحت من الأمثل ولكن في كثير من الأحيان يستدل بها الإنسان في غير محلها وإلا فلو رجعت إلى السابق تجد على أنها تأمرك بالإنفاق ماذا ينفقه؟ قل ما أنفقت من خير فللوالدني والقربين واليتام والمساكل فإذا لا بد من ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك بطرك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الجهاد مفهوم عام الجهاد في أنواع فالشاهد عندنا ان هذه فيه مشقة فيها مشقة الجهاد فيه مشقة فإذا قلنا بأن الجهاد فيه مشقة إذن لا نذهب للجهاد الوضوء فيه مشقة المشقة مزالة وساقطة لا نذهب لماذا بالوضوء لا نغتسل نتيمن أيضا لا نصلي لأننا نتعب لا نسافق لأننا نتعب لا نحج لأننا نتعب وهكذا في كثير من العبادات لا تنفك عنها ماذا <تصفيق> لماذا قال العلماء هذه الأنواع من العبادات هل في إسقاط هل لها أثر في إسقاط العبادات هذه المشقة المشقة التي ذكرنا ممكن أن تسقط وأن تؤثر وتصبح العبادة تزول بسبب هذه المشقة لا بل لا يمكن أن تخففها بل أن تسقطها بل أن تسقطها لأن هذه المشقة لو أثرت في هذه العبادات لفاتت مصالح ماذا؟ مصالح العبادات ولفاتت مصالح ماذا؟ مصالح الطاعات ولفاتت ماذا؟ مصالح الأركان في كل الأوقات وفي كل الأزمان ولفاة أيضا ما يترتب عليها من ماذا؟ من الأجر فقد رتب الشارع من فعل كذا فله كذا من الثور من توضأ وأحسن دوضو ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجات وحط عنه خطيئة إلى آخر الحديث من صلى صلاة لم يتكلم بعدها أو لم يتكلم بسوء أحاديث كثيرة في الموضوع إذن فإذا قلنا بأن هذه المشقة تؤثر عن العبادات وإذن تسقط العبادات إذن يضيع ماذا تضيع بعبادات وتضيع كل الطاعات ويضيع أيضا ما رتب عليه الشارع من ماذا؟ من الأجر, من الأجر والثوان ولذلك يقولون لا كما يقول الناس كثيرا كي يقولون الطاع على الأجر على قدر المشقة هذا صحيح هذا غير صحيح هذا غير صحيح أنهم يقولون الأجر على قدر المشقة طيب قبل أن نتكلم على هذا المشقات المشقات إذا وجدت في عبادة فننظر إذا كانت هذه المشقة عادية هذه المشقة عادية تستلزمها عادة كل العبادات يستلزمها أداء الواجب والقيام الشرعي بها فماذا نقول؟ هل هذه تسقط أم لا تسقط؟ لا تسقط لأن كل واجب وكل طاعة كل واجب وكل طاعة وكل عبادة وكل شعيرة لا تخلو من مشقة لا تخلو من مشقة بل الحياة كلها الحياة كلها لا تخلو من المشقة لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد إنك كادح إلى ربك كدحى إذن الإنسان في مشقة في دينه وفي دنياه دين ودنياء المشقة في دين ودنياء مشقة العمل مشقة المطعم مشقة المعيشة مشقة النفقة مشقة الجهاد بنوعي مشقة مع مكايد الأداء مشقة مع الأبناء مشقة مع العمل مشقة مع الوظيفة مشقة مع الحكام مشقة مع الجيران مشقة مع الأعداء مشقة مع الأعداء فكل الأعمال دين ودنيا تستلزم دائماً طبيعتها المشقة كل الأعمال لا تخلو من مشقة أبداً فلذلك البعض لما رأى أن كل الأعمال فيها مشقة ماذا قالوا؟ قالوا الأجر على قدر المشقة الأجر على قدر المشقة وهل هذا صحيح؟ لماذا, لا لا نقول لماذا قلنا لا ليس بصحيح؟ لماذا؟ لا لا ليس استطاع لماذا؟ يفهموا هذا جيد فإذا قلت الأجر على قدر المشقة أو سمعت أحد قال الأجر على قدر المشقة تقول له لا هذا التعبير غير صحيح لماذا؟ لا بل تقول له الأجر بقدر الاتباع على قدر الاتباع الموافق للشعب والموافقة للشرع وإلا كان العمل مرضودا على صاحبه والله عز وجل لا يتقبل من لا يتقبل من المنافقين والفاسقين والكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء الذين كفروا أعمالهم كرمات اشتبه الرياح في يوم عاصف إذن معنى أن المشقة على قدر ماذا الموافقة وجوه يومئذ ناصبة قل أيا هل تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ناصبة ومع ذلك قال تصلى نارا حانية ناصبة ومع ذلك لما رأى سيدنا عمر يهوديا يعبد الله عبادة مبتدأ وهو ناصب داعب لنفسه في عبادة فقال قرأ هذه الآية ثم قال تصل نارا حامية تصل نارا حامية فلذلك إذا سمعتم من يقول الأجر على قدر المشق قل لا الأجر على قدر الموافقة للشرع الأجر على قدر الاتباع ل... والموافقة للشرع وإلا كان العمل مردودا على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري معلقة وفي صحيح مسلم مرسولة من حديث أمنا عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, رد بمعنى إيش؟ مردود على صاحبه فهو مردود ماذا؟ على صاحبه والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين من المتقين حتى كان واحد من السلف كان يتمنى لو يعلم أن الله قد قبل منه حسنه واحده فقال له ليما قال له ليما لو يعلم ان قال له ليما قال قبل منه حسنه واحده معنى انني من المتقين معنى انني من المتقين لو علمت أن الله قد قبل مني حسنة واحدة لكان لي أفضل من الدنيا وما فيها لما سئل قال لأنه إذا علمت أنه قد قبل مني طاعة واحدة وحسنة واحدة معنى أنني من المتقين عند الله إذن فلابد أن يكون العمل أن يكون الأجر على قدر الموافقة وعلى قدر الاتباع الشروط المعروفة في العبادة أي عبادة لا بد فيها من شرط ما هي شرط العبادة كنا قد ذكرناها لكم تذكرونها أما سأعيد ذكرى أولا الموافقة للشرع الموافقة للشرع لأن أي عمل يخالف الشرع مردود على صاحبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الشيخان من حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع سماوات مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحاب السنن بعض أصحاب السنن من عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجه وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسند وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهايتكم عن الرواه الحاكم وقال إسناده صعي على شرط البخاري المسلم من حديث عبد الله بن مسعي الحديث صحيح وهناك حديث كثيرة كلها تبين على أن العمل لا يمكن أن يكون مقبولا إلا بشرط ومن ضم الشروط الموافقة لشرع الله عز وجل الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا شخصا ولا نصا ويقول من يطع الرسول فقد طاع الله ويقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ويقول ويوم يعد الظالم على يديه لم يقل على اصبعه على يديه على يدي كنايه عن ماذا عن الندم بلغ الغاله في الندم ولكن ينفعه لا ينفعه لم يقل ويوم يعد الظالم على اصبعه على اصبعه قال على يديه يدخل يديك الاكل ما في ماذا في فمه ولكن هل يفيده ذلك؟ ولا تساعة منبن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاءني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اي يقول سمعنا واطعنا هذه من صفات المؤمنين فؤلاء هم المؤمنون من صفته إذا دعيا إلى كتاب الله يقول سمعنا واطعنا سمعنا قولك واطعنا أمرك ومن صفه المنافقين واليهود يقولون سمعنا وعصينا سمعنا قولك وعصينا امرك ادم لكثير والله ادله كثيره في الموضوع اذا فهذا موافقه الماده يشرح الله ولذلك قال الفضيل بن عياض سيد الزهاد رحمه الله تعالى يشرح قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلص هو اصوبه قال اخلص هو اصوبه اخلصه ان يكون خالصا واصوبه أن يكون ماذا موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء اختلفوا في عدد شروط العبادة فمن العلماء من قال هذه شروط إذا لم تكن في إذا فقدت في العبادة لا تكون مقبولة ذكروا أهمها الاخلاص والموافقة ثم ذكروا ماذا آخر الزمان والمكان والكيف ماذا آخر قلنا إذن أذكروا لهذه الأنواع منهم من قال سبعة ومنهم من قال ثمانية ومنهم من قال ستة ومنهم من قال كم منهم من قال هما شرطان لكن نحن ننظر الشرط الأول ماذا الزمان. الزمان نبدأ بالموافقة موافقة للشرع ثم الإخلاص هما شرطان الموافقة للشرع يعني أن يكون عملك موافقا لشرع الله تعبد الله بما شرع لك وبما بلغ لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذا؟ فلا يمكن أن تعبد عبادة لم يعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون من بعده هذا الشرط الأول ثانيا الاخلاص أن يكون عملك خالصا لوجهه تعالى ثم أيضا العبادة لا بد لها من زمان هذا الشرط إيش؟ الثالث <تصفيق> الثالث الزمان الزمان الزمان والمكان يعني زمانها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ممكن أن تصلوا الآن صلاة الصبح لا يمكن إذن صلاة الصبح عند وقتها زمانها زمانها فالزمان أيضا شرط من شروط العبادة المكان ممكن أن تذهب بالهدي الى عثمان بن الجيلاني لا ولا الى ضريح من الاضرحه لا لان المكان ضروري ممكن ان تطوف بعثمان بن بضريح لا ولذلك الناس يطوفون الان ويسمونه حج الفقراء يسمونه حج الفقراء ممكن ان تطوف بشجره لا ممكن ان تطوف بحجر الناس يفعلون ويقولون يعني ما من اعتقد خير في حجر نفعه ومن اعتقد في غير ذلك أضره إذن لا من ماذا الموافقة للشرع والإخلاص احفظوها احفظوها الموافقة للشرع الإخلاص الزمان المكان الكيف كيف تصلي كيف تصنع كيف تحج ها كذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيفيه حتى العباده الكيفيه هنا داخل في الكيفية. الكيفيه مثلا ان نعبد الله بكذا فلا بد من ماذا الكيفيه ما مثلا نصلي الظهر ما هي الكيفيه التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه كيفك كيف تصلي كما علمنا رسول الله صلى الله كيف تذكر الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه <تضحك> كيف نحج كما علمنا رسول الله الله, رسول الله كيف تزكي كما علمنا رسول الله كيف تجاهد كما علمنا رسول الله صلى كيف تتوضا كما علمنا رسول الله كيف تغتسل كما علمنا رسول الله كيف تتيمم كيف تقرا القران كيف تذكر وهكذا قيس عليها قيس عليها إذن هذه؟ الكيف؟ كم الآن, كم الآن شرق؟ خلصة الكيف؟ مكان الزمن ها؟ إخوة الله النوع. النوع. النوع النوع النوع النوع أيضاً هذا القسم السادس سادس, سادس, سادس. سادس. لابد من نوعيها نوع العبادة رباعية ثلاثية ثنائية نوعها جهراً نوعها جماعةً نوعها فرادة نوعها إذن من هون إذا أضبطت وأتقنت, وأتقنت شروط العبادة تستطيع أن ترد على المبتدعة ولو كان علمك ضئيلا قليلا لأن لك ضوابطة تستطيع أن ترد بها وتقول هذه النوعية وهذه الكيفية هل هكذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا النوع والجنس ضروري النوع والجنس ضروري والشرط ماذا؟ الشرط السابع العدد الشرط السابع العدد حتى مثلا يأتي واحد ويقول من قال لا إله إلا الله ألف مرة فله كذا وكذا ومن قال سبحان الله كذا وكذا مرة فله كذا وكذا هذا العدد من الذي يحدد العدد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى عندما يحدد ليلة من الليالي عندما يحدد يوم من الأيام للصيام يحدد هذا اليوم في الأسبوع هذا لا يجوز ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام نهى حدث صحيح نهى بشخصص الإنسان يوم الجمعة بصيام وليلها بماذا؟ بقيام لا يجوز لأن هذا الكيف وهذا الزمن وهذا العدد من ماذا؟ القسم وياش هذا؟ السامع القسم الثامن صدق العازمة العزيمة. هذا الشرط الأخير اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال هذا شرط في وجود العبادة شرط في وجود العبادة وليس في صحة العبادة المهم على كل هو شرط والصحيح أنه شرط في وجود العبادة وليس في صحة العبادة وجود العبادة وليس في صحة العبادة فماذا؟ هذا إيش هو؟ صدق العازمة ولذلك كنا نظمنا هذه الشروط قلنا في ابيات. شرط العبادة بها تصح هذه الأبياد منظومة احفظها أيضا أول المنثورة ثم احفظها منظومة شرط العبادة بها تصح شرط العبادة بها تصح بجمعها بجمعها والوصف والإفساح بجمعها والوصف والإفساح زمانها المكان والإخلاص هذا صدر صدر ل descon tem المكان والإخلاص صدق العزيمة به مناص صدق العزيمة به مناص والكيف والنوع والكيف والنوع كذا الموافقه صدق العزيمه صدق العزيمه به مناصب قل ابيات قلتم شرط عبادتي بها تصح بجمعها والوصف والافصاح زمانها ومكانها والاخلاص ستقول عزيمتي به مناص والكيف والنوع كذا الموافقه عددها بالشكل بالشكل في المناصفه عددها عددها بالشكل بالشكل كذا الموافقه كذا الموافقه عددها بالشكل وعددها بالشكل في المناصفة في المناصفة إذن على كل هذه أنواع العبادة وقد سبق أن ذكرناها ولكن بما أن بعض الإخوة لم يكون حاضرا لذلك أعدنا ذكرها الآن ولكن في المرة القادمة بإذن الله عز وجل ينبغي أن تكون محفوظة نثرا ونظما نثرا ونظما الإخلاص موافق للشرع ماذا؟ الزمان زياني المكان كيف اللوع العدد صدق العزيمة قلنا صدق العزيمة أنها شرط في, في ماذا؟ وجود ووجود العبادة في وجود وجود ماشي وجود وجود العبادة وليس في وجودها وليس في صحتها وليس في صحتها إذن أقول أرجع وأقول العبادات تختلف بحسب درجتها العبادات تختلف بحسب درجتها فالدرجة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف العبادات تختلف بحسب درجتها أو درجتها بحسب درجتها إذن مثلاً إذا تريد أن تأخذ حسنات كثيرة فهناك مشقة البلاء والفتنة والاختبار والسجن والتعذيب والفتنة في الأموال والفتنة في الأولاد من يريد الله بخير يصل من من يريد الله بخير يصب منه في رواية عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوك يشاكوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يمتل الناس على قدر دينهم إلى غير ذلك فإذا بحسب الدرجة العبادات بحسب الدرجة ولكن مشقة التي تحصل أيضا بحسب الدرجة المشقة التي تحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي عبد الله بن مسعود ووجد ويوعك وعكا شديدا ومس ثوبه فإذا به الثوم سبحان الله كاد أن يحرق يده من كثرة الحرارة فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل أجل وإن لي لأجرين وإن لي لأجرين وقال لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء والأمثل فالأمثل يبتل الناس على قدر دينهم على قدر دينهم فمن اشتد دينه من قوي دينه اشتد بلاءه ومن ثخن دينه ثخن بلاءه ومن ضعف دينه ضعف بلاءه إذن البلاء على حسب ماذا؟ على حسب الإيمان وعلى حسب وعلى حسب الدرجات فلا يمكن في البلاء الشديد أن تسقط العبادات أن يسقط التكليف ولا يمكن أيضا أن يوجب التخفيف لأن التخفيف آنذاك يكون ماذا؟ يكون إهمالا في تفريط الأجر والأجر يكون على قدر الموافقة وعلى قدر موافقة للشرع والمشقة التي حصلت فيه إذا كانت موافقة للشرع ممكن أن يكون الأجر على قدر المشقة متى عندما يكون موافقة للشرع إسمعه إذا كان نقول الأجر على قدر المشقة متى يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا إذا وافق الشرع, إذا وافق الشرع. أما على الاطلاق الذي يطلق عامة الناس فلا فلا فلذلك لا يمكن أن يأتي الإنسان ويقول أنا لا أستطيع أن أتوضأ لماذا؟ لأن تحصل لبعض المشاق أي مشقة تحصل لك؟ البرد البرد لا أستطيع أن أغتسل البرد نقول له هذه مشقة لا تنفك عن العبادات غالبا لأن البرد الذي يوجب التيمم إنما الذي يخاف منه حصول مرض من الأمراض هذا هو الذي يبقح لك التيمم أما مجرد الخوف وهو قد لا يؤدي إلى مرض من الأمراض نقول له هذا أمر لا ينفك عن الاغتسال وأمر لا ينفك عن الوضوء غالبا غالبا هل إذا كان لا ينفك عنه غالبا يوجب له أن يتيمم وأن ينتقل من طهارة مائية إلى مدى؟ لا أبدا إذا خاف من البرد ولكنه خاف فقط أما إذا كان يخاف أن يكون هذا البرد يأمذ يحصل معه إما إتلاف نفس وإما إتلاف أعضاء هذا يبيح له ذلك ولا لا الجواب نعم لكن إذا كان البرد الذي لا يخاف منه المرض لا يخاف منه المرض هذا يبيح له التيمم أو لا يبيح له الانتقال, <تصفيق> الانتقال. لا يبيح له الانتقال إلى التيمم ولذلك حتى المرشد المعين ماذا قال؟ فصل لخوف ضر أو عاد مما عوض من الطهارة التيمة فصل لخوف ضر أو من الطهارة التيمة هنا سؤال سؤال يكون في ختام هذه القاعدة المشقة تجلب التسير وهذا السؤال سبحان الله جاء فقر من فقراتي عقيدة التحاوية التحاوية بتخفيف الحاء لكن ما ينتقوه البعض التحاوية لغلط التحاوية بفته الحاء المخففة التحاوية مثل العقيدة التحاوية هنا سؤال كثير من الناس يسألون هذا السؤال وقلنا هذا السؤال جاء فقرة من فقرات العقيدة التحاوية وطبعا التحاوية كنا قد درسناها مع الأخوات قد درسنا في نيف وتسعين درسا وبدأناها مع بعض الأخوات بعد أن يعني عندما كنا في السجن وعندما خرجنا أيضا حاولنا أن نتمها والآن نحن في ماذا؟ في نيف وأربعين درسا يعني الختمة الثانية فعنده فقرة يقول فيها ولا يُطِيقُونَ إِلَّا ما كَلَّفَهُمْ به هذه فقرة من المتن, هذه من المتن يقول ماذا؟ الأبو جعفر التحاوي ولا يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم به ولا يطيقون إلا ما كلفهم به أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه هكذا قال وهذا غلط لأن التحاوي أتي من كونه استعمل التكليف بمعنى الإقدار وهذا لا يمكن ولا يطيقون بمعنى ولا يكلفون فاستعمل ماذا؟ ماذا استعمل؟ استعمل الكلمة يطيقون بمعنى يقدرون يقدرون استعمل التكليف ولا يطيقون إلا ما كلفهم استعمل التكليف بمعنى ماذا؟ بمعنى الإقدار أقرأ له استعمل التكليف بمعنى الإقدار وهذا غلط هذا غلط إنما التكليف هل هو الإقدار؟ يستعمل بمعنى الاقدار على الشيء ولا يستعمل بمعنى الامر والناهي يستعمل التكليف بمعنى الامر والنهي تتدبر هذا التكليف كيف يستعمل كيف يستعمل التكليف بمعنى الاقدار ولا بمعنى الامر والنهي بمعنى الامر والنهل. فالتكليفات كلها امر ونهي ثم الاوامر تختلف والنواعي تختلف اذا فصاحب مثلا الطحاويه قال ولا يطيقون الا ما كلفهم به فماذا ماذا جعل التكليف جعله بمعنى القدر الاقدار بمعنى الإقدار. وهذا صحيح ولا غير صحيح والصحيح كيف خصوا يقول اجعل التكليف بمعنى الامر والنهي اذا انا ذكرت لكم هذه الفقرة لأصل إلى هذا السؤال الذي قلت ما هو السؤال اسمعوني جيدا وسجلوا السؤال وحاولوا أن تمعموا فيه النظر بل أن تنعموا بتقديم النون لأنه أبلغ من أن تنعموا أن أن أبلغ من أن تمعموا وأكمل منه بل وأقوى منه ما هو السؤال هل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به شو السؤال؟ هل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به فهمتون؟ هذا هو السؤال إذن من يستطيع أن هل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به أم لا يطيقون؟ أنتم ترون أنه صاحب العقيده الطحاويه قالوا لا يطيقون الا ما كلفهم به يعني كلفهم الله به اذا السؤال هل المكلفون يطيقون اكثر مما كلفهم الله به ام لا يطيقون, يطيقون. الجواب يطيقون. يطيقون. لا يطيقون لا ماذا تقول يطيق يطيق لماذا لا يطيقون لماذا لكن لم يستنصوا لا. لم تفهموا عباره الطحاويه قلنا بانهم ولا يطيقون الا ما كلفهم به فجعل التكليف بمعنى الاقدار وهذا غير صحيح بل التكليف بمعنى الامر والنهي فالصحيح أنهم, أنهم ماذا؟ يطيقون أكثر مما كلفوا به يطيقون أكثر مما كلفوا به لماذا؟ ولذلك اعترضوا على صاحب العقيدة الطحاوية عندما قالوا لا يطيقون إلا ما كلفهم به جعل التكليف ماذا؟ بمعنى الإقدار ولم يجعلهم ماذا؟ طبعاً الله عز وجل قال يريد الله أن يخفف عنكم فتخفيفاً عننا،, عننا لم يكلفنا كل ما نطيق إنما كلفنا وما جعل عليكم في الدين من الحراش أنت قلت بأنه لا يطيق المكلف لا يستطيع أن يأتي بأكثر مما كلف به وإلا أقول لك أنت مكلف بخمس سلوات هل تطيق أكثر من خمس سلوات؟ الجواب نعم أنت مكلف بصيام شهر رمضان هل تطيق أكثر من ذلك؟ نعم. الجواب نعم أنت مكلف بإخراج الزكرة هل تطيق أكثر مما قدر لك الشرع؟ الجواب نعم أنت مكلف بحج بفريضة واحدة ولكن تابعوا بين الحج والعمار هل تطيق أكثر من ذلك؟ نعم. الجواب نعم يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرار طبعا يقال هنا يقال هنا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم توصل هذا كان يطيق هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يطيق أكثر مما كان يطيق بل أكثر من ذلك قد يرد على البعض ويقول وطيب كيف نجيب كيف تجيبون في حديث موسى عليه الصلاة والسلام ومراجعة موسى لماذا؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأله عندما ينزل عليه السلام عليه يقول له يا محمد ماذا أوجب الله عليك؟ ماذا فرض الله عليك؟ فرض عليها خمسين صلاة ارجع فاسأل ربك التخفير فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بنوت بني إسرائيل أقل من ذلك فلم يستطعوا ارجع فرجع ف. كم حتّى عليه عشران ثم رجع حتّى عليه عشرا ثم رجع حتّى عليه عشر ثم رجع في رواية رجع حتّى عليه خمس five خمس وفيه رواية عشر حتى بقية عشرة فقال ارجع فاسأل ربك التخفيف فرجع حتّى عليه خمس وقال له ارجع فاسربك التخفيف فاسأل ربك التخفيف, التخفيف فقال استحييتم من كثرة مراجعة فراجع بعد ذلك فسمع ملادين يقول مضط فريضتي هي في الأداء خمس صلوات وفي الأجر خمس خمسونة خمسونة صلع خمسونة صلع طبعا هذه في الأجر هذه في الأجر ولذلك كانت الحسنة بعشرة أمثالية إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأذكر أنني كنت حاضر حول هذا الحديث بفاس وكان قد حضر هناك بعض الإخوة الذين تابوا على يدي والحمد لله يعني من الأغنياء الكبار هناك بفاس بل حتى مصانع الذهب هناك يعني كانوا هم من اشتراها ولدرجة أنني عندما كنت أدرس بمكة جاءوا إلى مكة على أساس العمر لزيارة هناك جاءوا بأولادهم فواحد منهم كنت وقلت بأن النبي صاصمي استحيا ورجع حتى قال لاحظ ما ذا قال قال استحيت من ربي قلت أنا قال بعض العلماء يمكن لو رجع هو حتى عليه خمس رواية اللي فيها حتى خمسا خمسا خمسا لو رجعوا حتى خمس اللبى بقي شيء فقال يا لو يا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي ولحتى خمس ولا بقينا بدون صراف قالها من باب يعني دون ان يشعر دون ان يشعر. وبعد ذلك استقام والحمد لله هو واهله وغطى اهله والحمد لله رب العالمين فالمهم الشاهد عندنا المراد به هنا انك لا تطيق, لا تطيق ذلك يعني يريد التخفيف للأمة يريد لها التخفيف ولن يعني أن أمتك لا تطيق أكثر مما كلفت به مما كلفت به وأنتم تعلمون سيما في المسألة إذا كان الإنسان لا يطيق لا يطيق الشيء ينتقل من العزيمة إلى ماذا؟ إلى الرخصة فما كان شديدا فهو عزيمة وما كان خفيفا فهو رخصة ولذلك من هذا القسم الذي ذكرنا إذا كان فيه مشقة غالبة هذا يكون من نوع ماذا؟ من نوع العزيمة, العزيمة. فإذا العزيمة أكثر من رخصة فالعزيمة هي كل ما شرعه الشارع ابتداء على وجه العموم كل ما شرعه الشارع ابتداء على وجه العموم شرعه لماذا؟ شرعه ليكون قانون قانون عاما لكل المكلفين من غير استفناء في أحوال العبادات كلها في الأحوال العادية الصلوات الصلوات بمقادرها التي حد لنا الشرع وبأزمنتها وبأمكنتها وإلى غير ذلك والزكاة كذلك بالمقادر التي حد ورمضان كذلك وسائل شعائر ماذا؟ الإسلام هذه, ماذا هذه عزيمة هذه عزيمة وأما العكس الرخصة هي كل ما شرعه الشارع من الأحكام لأجل التخفيف التخفيف عن العبادة في أحوال عامة ولا خاصة في أحوال خاصة أحوال عمال في العزيمة أحوال خاصة لأن هناك حالات خاصة تباح فيها الرخصة كاستباحة الفترة في رمضان لماذا؟ للمسافر ولماذا آخر؟ وللمريض واستباحة الصلاة جالسا قعودا قعودا لمن؟ لماذا؟ لمن؟ لمن تعذر عليه القيام أخذا من ماذا؟ بالعزيمة وأخذا من السنة إذن هذه الحالة خاصة ولا حالة عامة؟ خاصة العزيمة حالة عامة ولا خاصة؟ حالة عامة فالممكن أن تنتقل إذن القسم الأول باختصار وهذا كلام فيه طويل جدا القسم الأول ما لا تنفك عنه العبادات غالي. وهذه لا يمكن أن تجعل العبادات يقع فيها تسقط العبادات ولا يقع فيها أيضا التخفيف القسم الثاني هل بقي الوقت؟ أم نتركه إلى غدا إن شاء الله ونتم على ثم ندخل في القاعدة الرابعة مباشرة لأنه لا يزال هناك القسم الثاني في ثلاث مراتب ولا ربما يأخذ الوقت إذن نتابع غدا ان شاء الله تعالى باقي الحديث على ماذا؟ على قسم الثاني على القسم الثاني من أقسام العبادات من أقسام العبادات نعم إذا كان أحدهم ابتلي من عند الله عز وجل فلم يسعر إذا لم يسعر فهو آثم والبلاء محقق لوقع واقع إذا صبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام وفي آيات كثيرة في القرآن تبين أيضا ان من ابتليه وصبر فكان جزاؤه ماذا الأجرى عند الله عز وجل من يريد الله به خيرا يصب منه وفي رواه يصم منه قال العلماء وهناك من المشركين من يبتلى ولكنه لا يصبر لمقدور لا يصبر لمقدور إذن فالصبر على البلاء ولا ولسيما عند الصدمة الأولى كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة عند قبر ولدي تبكي فقال لا أصبر فقالت إليك عني ابتعد عني إنك لم تصبح بمصيبتي ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم تجد له بوابي تشكوت قالت يا رسول الله قالوا لما سألوها ماذا قال لك رسول الله قالت أول رسول الله هو قالوا نعم فدابت إلى بيته تعتذر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر体 عند الصدمة الأولى ونقف هنا وننظر إخواننا هل لهم أسئلة في ماذا في البالتوك يقول القسم الثاني من أقسام العبادات الرجاء يعطينا رابط الدرس التاسع موجود في الصفحة موجود في الصفحة موجود في صفحة الرسمية لأراد من منكم ان يدخل إلى الصفحة هناك الرابط نعم طبعا لا تنسوا أنه في الصباح عندنا درس النحو في الصباح عندنا درس النحو هل يعتبروا عذر الحدود في مسألة جهاد الدفع عذر الحدود في مسألة جهاد الدفع طبعا إذا كنت لا تستطيع نعم فهذا هذا مثلا عذر نعم إذا كنت لا تستطيع نعم هذا عذر نعم هذا أسف هذا التقسيم هو تقسيم استعماري لم يكن معروفاً وللأسف مع أن المؤمنين ينبغي أن لا ينظر إلى هذه التقسيمات وإلى هذه التجزئة الاستعمارية التجزئة الاستعمارية نعم ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ نعم إذن ما هي أنواع الجهاد التي ذكرت آنفا ما هو على حسب أنواع الجهاد هي أنواع كثيرة ولكن للأسف هناك جهاد قد يكون جهاد دعوة قد يكون جهاد بالمال لأن الله عز وجل قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بالقرآن وقد يكون جهاد بالحجة وقد يكون جهاد باللسان وقد يكون جهاد باللسان وقد يكون جهاد بالأموال بنوعيه سواء كان جهاد الدفع او جهاد الطلب جهاد الطلب هل يجوز تكليف الشارع الحكيم مكلفين بالمحال لا لا لا يعني المناطق المتكلم قال يمكن أن يكلف بالمحال يمكن ان يكلف بالمحال لا يكلف بما يطيق بما يطيق وقد يكلف أكثر من ذلك ولكن شفقة به كلفه بما كلفه به يا شيخ أنا مريضة أنا يشيخ مريضة بالكليا هنا أغتسل أصاب بمرض هل أتين استشيري طبيبك استشيري طبيبك فإن قال لك بأن الغسل خطر عليك فاسمعي لنصيحته نعم انا ذاك تنتقلين إلى التيمم ولو عشر سنين ونسأل الله عز وجل أن يشفيك. وأن يرزقك صحة طيبة إن شاء الله ما وجه الصوافي مسألة الجهاد لإيجاد الأمير ومسألة إيجاد الأمير للجهاد أصلا الجهاد لا يحتاج هذه الشروط التي وضعوها هذه الشروط لربما يمكن أن يقال هذا في جهاد ماذا؟ في جهاد الطلب يمكن أن يقال في جهاد الطلب اما والآن قد وقعت أراضي المسلمين في أيدي الغاصبين من اليهود والنصارى فيكفي قصة مؤتة قصة مؤتة خالد الوليد لم يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان حكيما وتولى وأخذ الراية وعطاها لبعض الصحابة وقالوا أنت أحق بها فأخذها دون أن يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النبي على المنبر بأن أخذ اللواء فلان فقتل وأخذه فلان يعني بالتفصيل الدقيق ثم قال أخذها سيف من سيوف الله إذن هذا هذا الشروط ما أنزل الله بها من سلطان يا شيخنا السهو في الصلاة في عدد الركعات كيف يكون الحل تبني على اليقين يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرات وإذا ثوم بالصلاة أدبر وله ضرات وإذا دخل في الصلاة ياتي ويقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا أم ثمتين فليبني على اليقين فليبني على اليقين ثم عليه السجود هنا من العلماء قال السجود القبلي وهنا من قال السجود البعدي والكل جائز كيف نرد على من يقول إنها حادثة عين أقصد حادثة مؤتا حد... رد عليه بما قال الشوكاني وبما قال أيضا بعض العلماء قال بأن هذه من قواعد إبليس هذه من قواعد إبليس يعني يستغلها كثير من الناس عندما تأتي مسألة من المسائل ويقول هذه حادثة عين هذه حادثة عين النص الصريح إذا كان النص صريح حادثه عين هذه مسائل هذه قواعد لا ما ينبغي أن نرد بها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخ لا رد فقط ما من مسألة من مساله شرعيه ولدي فيها محاضره خاصه وارجع اليها في اصول الفقه ما من مسألة شرعية إلا ولا بد فيها من دليلين ومن قاعدتين قاعدة كلية وقاعدة جزئية, جزئية. قاعدة إجمالية وقاعدة ماذا؟ يعني إذا كانت قاعدة إجمالية نعني بها قواعد أصول الفقه وقاعدة جزئية نعني بها ماذا؟ الفقه نعني بها الفقه ويدخل فيها حتى القواعد الفقهية نفهم؟ إذن نرجع للشريط غاص بالتوسع فهم كيف؟ مثلاً الأمر يفيد ماذا ، يفيد الوجوب فالأمر يفيد الوجوب هذا قاعدة كلية ولا لا جزئية قاعدة كلية النهي يقطض التحريم قاعدة, قاعدة كلية لكن عندما تخصص جزئية من الجزئيات في الأمر أو في النهي فهذه قاعدة أصولية جزئية أم لا قاعدة فقهية جزئية قاعدة فقهية جزئية هذا؟ عندما نقول الأمر يفيد الوجوب. هذه هذي قاعدة أجامها عامة في داخل في علم إصول الفقه ماذا داخل في الفقه داخل في بصول الفقه لكن عندما تكون جزئية داخل في ماذا داخل في في الفقه داخل في الفقه مثلا الأمر على الإطلاق يفيد الوجوب لكن عندما تقول الأمر في الصلاة الأمر في الصيام الأمر في الحج يعني يحدد الجزئية هذه مسائل تتعلق بالفقه نعم طالب الجيناء كيف أصلي وأنا على مثل للحافله وانا علامه للحافله نحن قلنا على ان الانسان يتقي الله كيف ما استطاع اذا كان يستطيع ان ينزل فيا يصلي الفريضه وهو في في مدف الارض وليس بالحافله لكن اذا كان لا يستطيع فليتق الله على قدر المستطاع يستطيع القيام يقوم يستطيع الركوع يركع يستطيع السجود يسجد حتى بالحافله لا يستطيع السجود في الحافلة اذا يقوم ويركع القيام طبعا يستطيعه الركوع يستطيعه إذا قدر المستطع كيف أوصل إليه نعم ماذا تقولون في العذر بالجال في الأصول نعم الجواب العذر في الجال فيه تفصيل وحتى في الأصول ممكن وعندي في بحث سنشره إن شاء الله قريب ماذا تقولون أيضا وكأني أشعر شيخنا في الصلاة وكأني أشعر بإطلاق رح لا, لا تلتفت إلى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق عن بينا هذا في قاعدة اليقين لا يرفع بالشكل اليقين لا يرفع بالشكل فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال إن الشيطان يأتي إلى ظهر أحدكم ويأخذ شعرة ويظن أنه قد خرج منه الريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشمل رائحا أو في رواية أو يجد رائحا أو ريحا رائحا أو ريحا, رائحا أو ريحا. أو, أو, يسمع أو يسمع صوتا أو يشم في رواية أو يجد ريحا. فهذا هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه نعم ذكر الإمام أحمد أن من طرق تعيين الإمام التغلب فهل كل من تغلب يصير إماماً أم أن طبعاً ليس بالتغلب يصير إماماً وإنما بعد أن تغلب أقره أهل الحل والعقد وإنما بعد التغلب أقره أهل الحل والعقد آن ذاك يسمى سلطاناً. سلطانا إذن المطلوب منه أن يطبق شرع الله عز وجل وأن يرعى مصالح الدين ومصالح البلاد والعباد ويقوم بمهام الدنيا وبحفظ الدين وإقامته نعم لذلك قال العلماء العبرة بماذا بمن أقره هل يجوز, هل يجوز الصلاة هل تجوز الصلاة في العمل وأنا هل يجوز لي الصلاة في العمل وأنا لابس قدر الشور آه يعني نادر العبارة إذا كان يقصد على أنه ليس على كتفين شيء هذا الصلاة جائزة يعني وإن كان تركاً أو لا الإمام أحمد يقول من صلى ليس على من صلى ليس على عاتقه شيء وفي روايات على عاتقه وفي روايه على كتفيه وفي روايه على كتفه شيء ها يعني معناه انه ينبغي الله يوصلني كذلك سمع ها من بعض السمع سنسمع من بعض المشايخ المشايخ هذا غلط المشايخ مش المشائخ تكتب في بعض الكتب المشائخ بالهمزه والصحيحنا المشايخ نسمعهم بعض المشايخ في السعودية أن السجن فوق ثلاث ثلاث أيام لا أصل في الدين لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح السجن إذا كان للتعذير ولكن لمن يستحقه لا للمتوضعين لمن يستحقه للمجرمين فيمكن أن يسجن يعني أيام ثلاثة أيام هذا للمرتد هذا يسجن ثلاثة أيام ويستتاب, ويستتاب نعم شبه نريد من كرده يقولون لا خروج إلا أن ترى كفرا بواحا وينسبونا سعيد جبيت ومعاوية رضي الله عنه إلى البغي طبعا فيما يتعلق بسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه يعني كان مجتهدا واجتهدا وأخطى والحق كان مع علي رضي الله عنه ونترضى عن الصحابة جميعا ونطهر ألسنتنا يعني من, من أعراضهم كما أو كما قال الإمام أحمد وقبله عمر بن عبد العزيز وأيضا قال الحسن البصري قال دماء طهر الله بها منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا ومعاوية خال المؤمنين ومعاوية رضي الله عنه مبشر بالجنة في حديثين لعل يسعبينهما لكن ليس الآن نعم إذن نقف هنا وغدا إن شاء الله في الصباح اليوم أعلنت إسرائيل الحرب على غزة وقد بدأت في ذلك وقد قتلت العديد والعديد ودعو معهم شيخنا والله إسرائيل لا تقتلوا لا تقتلوا بعوضة لو لا حكام العرب إسرائيل تقتل بماذا؟ تقتل بمباركة من حكام العرب وبترول العرب قطر احسن أحسن بترول تدفعه لماذا؟ لإسرائيل فاللهم عليك بإسرائيل ومن يؤيد اسرائيل ومن يعطي الأموال والبترول لإسرائيل أمين. اللهم دك الأرض من تحت أقدامهم أمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك أمين. اللهم احرقهم بنارك أمين. اللهم صلت عليهم طيرا أبابيل أمين. اللهم صلت عليهم جندك الذي لا يعلم أمين. افعل معهم كما فعلت مع أميرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>